ثم خلقنا مطفة على قط فخلقنا العلاقة مضوّة فخلقنا المضوّة عظاما فخلقنا المضوّة عظاما فكسون العظام لحم ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوَقَكُم سبعة طرائق وَمَا كُنَّا عَنِ الْقَلْقِ غَافِلِينَ وَأَن رَئِيسَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَن سَنَأْتِيكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها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 ك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقول رب أنزل مزلا مبارك وَأَتَقِيرُ الْمُزِلِينَ إِنَّهُ ذَالِكَ لَآيَةٌ وَإِن كُنْ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 ما تشربون؟ ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا ماتتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هَيَا هَٰذِهِ هَيَا سَلِمَاتُ وَعَدٌ إِنْ هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي ما كذبون قال عن قليل لا يصبحن نادمين فاخذت همم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا لَّا تُتْرَى كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ وَرَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأقاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى كرعامنا وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلين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 مستكبرين به سامرا التهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو استبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الوازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا كِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الَّذِي فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُ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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتكون قل من بيده ملكوت كل شيء سيعلمون سيقولون لله قل فأنت تُسحرون بل أتيناهم.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 عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّنِي عَلَى أَن تُرِيَكَ وعيدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وكر رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى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 فإذا نفخ في الصور فلا أنتاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْقَصَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَلْفُ سَهْمٍ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَالْفَحُوجُ هُمُ فَكُنْ آيَاتٍ تُتَلَّعَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقَوَتُنَا وَكُنْ No وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم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 تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرس الكريم لا إله إلا هو رب العرس الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له